الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه يا ثم أتى بوضعه فتوضع فقسل وجهه ويديه إلى المنفقين ومسح برسه ومسح على القفين ثم جاء إلى النسل فصلدا قال يحيا وثل مالك عن الرجل فوضع وبوح الصلاة ثم لبس قفين ثم قال ثم هزعه مال ثم رده معكير ليه ها يستحق الوضوء فقال لينزع قبيه وليقصف الديه إنما يمسخ على القبيه من أدخل للديه في القبيه وهما طاهرتان بطهر الوضوء وأما من أدخل للديه في القبيه وهما غير, غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسخ على القبيه قال وعليه عن على حتى ابو اليماع عارض من توقع وعليه القفاه تسعى للمسح عليه عن حره القفين حتى ينفخ ابو وطلع قال ليمسح على حذيه وليعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء وسمع اليماع عارض من قتل قدميه ثم لبس ثم الثانف الربوء وقال لينجع ثم ليتوضع وليغصر رجليه حديث أنس والمالك أولها أوله و... أول أنه قال رأيت أنس والمالك أتى قباها بالا وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى وعن سعيد بن عبد الرحمن بن قيس أنه قال رأيته أنس بن مالك عبد الرحمن بن قيس تابعي قال رأيته أنس بن مالك أتى قباء قباء المرضى المعروف في المدينة الذي في المسجد المعروف قال فبال أنس ابن مالك بال في قباء في مكان في شجر في قباء ثم أتي بوضوء أتي بماء يتوفى به فتوفى فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الفقفين ثم جاء مزجة وصلا الآن الإمام مالك ساق هذا الأثر عن أنس بن مالك أنه مسعى على الكفين فكأن مالك رحمه الله أراد أن يقول المسعى على الكفين جرى عليه عمل الصحابة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يستفيد طالب العلم من هذا أن المسعى على الكفين لم ينسخ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء قد ما ينسخه يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ترك المسع لكن مما يدل على أن المسعى الكفين سنة ماضية أن الصحابة مسحوا على خفافهم بعدهم فيستفيد طالب العلم على أن المسعى الكففين أحاديثه لم تنسخ وأنها محكمة بدليل أنه جرى عليها عمل الصحابة من بعد نعم قال وسئل مالك عن رجل توضى وضع الصلاة ثم لبس خفيف. ثم باله ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه لا الوضوء قال لينزع خفين مالك سألوه مالك بن انس الامام المشهور سئل عن رجل قالوا له في رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس قفاه يعني لبس على ايش على طه ثم بال ثم باله, باله. انتقد وضوء السنه انه اذا توضأ يمس عليه لكن الرجل قبل أن يمس عليهم نزعهما نزعهما ثم ردهما في رجليه أولا مرد رجل وتاني لبسه شال الشراب ولبسه تاني فقال يستعلق الوضوء قال لينزع خفايه وليغسر ما مادم أنه نزعهما ثم ردهما قال السالف الوضوء قال لا يخسر رجلي ثم يلبسهما ثم يشاء بعد ذلك نسع عليه ودي مسألة العلماء بنقشها في موضوع هل نزع نزع القفين يبطل الطهارة او يبطل المسه فمنهم أن يقول أنه يقتل الطهار ولا بد منه من استيناف وضوء جديد يعني لو كان بس إنسان لبس الشراب بعد أن توضى وضوءا كامل ولبس الففين أو الجوربين ثم بدأ له أن ينزعهما فنزعه يقول بعض العلماء طهارته بطلت وبعضهم يقول لم تبقل لكن بطل المسع عليه فإذا أراد أن يمسح لا بد أن رجليه مرة أخرى ها هو وهذا الذي بشى عليه مالك رحمه الله بهذا ومع قال وانما الكفين من ادخل رجليه الكفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء فلا يمسح الكفين واما من ادخل رجليه الكفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على اراد ان يقول مالك لا يمسح الرجل على الكفين وكذا المراه على خفافها حتى تكون توضات وضوءا كاملا ثم لبستهما أو لبسهما الرجل جاز أن يمسع عليهم إذا انتقض ودوده ولا يلزموا أن ينزع خفيه ليغسلهما وأما إذا لم يلبسهما على طهارة زي إنسان ماشي السوق واستعجلوا بدون ما يتوضى لبس الجوربين أو الخفين فإنه لا يمسع عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فدل ذلك بفحو الخطاب أنه إذا لم يدخله مطايرتين فليس لو أن ينسع عليه قالوا عن رجل توضع وصيل مالك عن رجل توضع وعليه قفاه فسهى عن المسعى للقفين حتى جف حتى جف ودوءه وصلى قال على قفيه وليعد الصلاة ولا يعد دوءه دراجل في توضع. رجل توضع وعليه قفاه وعليه قفاه فسهى عن المسح على القفين حتى جفه ذوء وصلى رجل كان لا يسره القف وتوضى وضعه فلما وصل إلى الرجلين سهى أن يمسع عليهم وغان يصلي هذا حكم الحكم ان يغسل من لم يغسل رجليه في الوضوء فقال مالك رحمه الله ليمس على قدميه وليعد الصلاه يمسح هسه ويعيد من جديد الصلاه ولا يعيد الوضوء هذا واضح باحكام شرعيه يستفيد منها في حلقه العلم ما يوجد في الجرائد ولا في المجلات ولا في الاذاعه لا متقرن ولا لندن ولا الناس النجم بالدنيا كذا وقتل امه وقتل اباه وشنق زوجته ما له مال ما له يستفيد جرائد فيها ليس فيها شيء يستفاد ومجرد أشياء بقررها وممكن تسمعها في التجارة فالإزاعة وكفة تشتري جريدة بعضهم يشتري ستة جرائب يمسك بكل جريدة ما يستطيع وضيع ماله ووقته ومسؤوله عن هذين الأمر طيب قال وسئل مالك عن رجل انغسل قدميك كل مسألة تختلف على الثاني وسئل مالك عن رجل انغسل قدميك ثم لبس خفين ثم استعنف الوضوء فقال لينزع خفين ثم ليتوضأ وليغسر رجليك أيضا انتبهوا لهذه السؤال الذي سئله مالك عن رجل وحيقول لك الراجل الرجل يسأل عنه مالك دانه ما مهم وعن رجل صاحب النجا سلم قال كذا لأن المقصود هو القصة وليس المقصود الشخص يعني إذا صال زيد أو عمر أو بكر الحكم واحد انت افهم القص قالوا زما واحد بجالس النحويين النحويين تاع اللغه العربيه ضرب زيد عمرا وضرب بكر خالدا بمثله يمثله للمبتدا الخبر وللفعل الفاعل فقال ولماذا ضربه قال هذا مثال ما في ضارب ولا مضروب ضرب زيد عمرا ليبين لك الفاعل والمفعول قال أنا لا أحب علما يبنى على الكذب يا ضرب يا موت فبرض الناس قد يسأل الرجل من هذا الرجل الذي يصير مالك عنه رجل ماشي رجل عادل, رجل عادل. قسل غجمي الراجل غسل كرعين ثم لبس قفايه ثم استعنف الودوء اولا بس الكرعين ولبس القفين ومن جديد تم الوضو قال الرجل انتهينا لنشوف بعد ده الوش واليدين والرأس يقوم هذا هذا والسؤال شوف العلمة دي بيسألوهم عن أي شيء يتوقع حصوله حتى يعطوا الأجوبة فإذا وقع شيء من ذلك للمسلمين نظر الى خذاون ائمه المرضيين الراسخين لانه زلزله بين ما يقتمد عليه القياد يعني ماي من يقين ولا ورع يقي من ان يقول على الله ما لا يعلم لانه العلم لا بد منه ورع لو الناس تفتق عند علم لكن مع الورع فعارف الشيء الحلال ما اللي ورا يقول لك حر يقول لك دهاني غروش ده انا بدايه اكسب بياع او تسول البيعه حر يقول لك خلاص انها حر اللي قال قال ليس لا خير في علم لم يسحبه ولا خير في ورع ليس معه علم لانه اللي عنده وما عنده علم اي حاجه سويالك صعبه ما رايك يا مولانا نكتب كده ولا ايه لك بس خليها تمام ترضي اي حاجه خالص فلو من الحلال شويه فيضيق على الناس طيب قال على رجل اعماء وسيل مالك الرجل غسل قدميه ثم لبس كفيه ثم استانف الوضوء فقال لينزع كفيه ثم يتوضا وضوء اخر ويغسل رجليه هذا الرجل اخطا في اي شيء أنه غسل رجليه قبل الوضوء هذا الخطأ له قبل أن يقسل وجهه ويديه وقبل أن يمسح الرأس أسألهم فخالف في هيئة الوضوء الخطأ الثاني أنه نبس الخفين قبل استكمال الطهار لأن الرسول قال دعهما فإني أدخلت مطاهرتين يعني أدخلته ماء على طهارة كاملة وقال لي بالكم من الخطأ يقع فيه بعض الناس يغسل رجل اليمين ويلبس الشراب ثاني يغسل الشمال ويلبس الشراب هذا ما يمس على خفيف ولا على الجوربين أصلا يغسل الأولى ثاني يغسل الثانية ثاني يلبس الأول ثاني يلبس الأول ده بيحصل الخطأ كثير واضح لأنه إذا لبس الخف أو الجورب في الأولى فقد لبسه على غيره طهارة كاملة هو لسا عنده رجل تاني فلما لبس هذا الخف لم يلبسه على طهار نعم لبسه على طهارة رجل واحد والوجه واليدين والرأس لكن الطهارة لم تكتمل فإذا لبس الثانية إذا غسل الثانية ولبس هذه الأخيرة على طهارة كاملة والأولى على غير طهارة كاملة ولا يمكن أن يقع مسح وغسل ولا لا نقول أن في ذي الشمال وغسل اليمين مبتل. إما أن يمسحان وإما أن يغسل أما كده وكده لا يتوظى من جديد لا لا نكرا بارو العمل في المسيح على البخير قال أحدثني عن ما يحيى عمالك عن الجديد من رؤى أنه رأى بارو المرتفع على قال وكان لا اذا ما صحا قال على ان ينصحره روما ولا ينصحره روما وحدثني امرئ انه صار فيها اي الناس على القوين يديه وهو فاكثر من ذواري فاكثر اتهام ان يديه ان ثم امرهما قال يحيى قال عليكم وقول لك هامل أحف ما سمعت إليك في ذلك نعم قال المؤلف رحمه الله باب العمل في المسح على القفين وساق بإسنادي إلى هشام بن عروة أنه رأى أباه هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام هشام بن عروة وعروة ابن الزبير ابن العروة هشام رأى أباه أو عن هشام ابن عروة أنه رأى أباه المراد هشام أو عروة عروة رأى أباه أباه من عبد الله ابن الزبير عروة Ibn آه... Zubair الزبير. الزبير طيب الزبير ماذا كان يفعل يمسع على الكفير إذن آه... الزبير كان يمسع على الكفير قال وكان لا يزد إذا مسع على الكفير أن يمسع ظهورهما ولا يمسح بطونهما إذن صفة مسع على الكفير أن يمسح ظاهرة الخوف دون الباب ثلاثه ديل وديل بعد ما زعلت بويه ما تعمل, تعمل. محل ما انتهى دين فيمسك اليمنى بيده اليسرى يمسك بطن رجله اليمنى فيمرها هكذا فإذا جاءت هذه أيضا أمسكها بيده اليسرى وأمرها قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل القفة أولى بالمسح من أعلاك كان الديم مغرابي الان ناس كثير, كثير من الناس يحكمون رايهم وعقلهم في الشر ولذلك زين العابدين ابن علي ابن ابي طالب كان يطوف بالبيت فراى ومعه عدد غير قليل يتوفون معه فما رأى رأى رجلا يتبعه الناس رأى رجلا يتبعه الناس فقال من هذا فقال هذا أبو حنيف فقال ذلك الرجل الذي يرى الرأي ويقايس الأمور قال هو ذاك نفسه ذاك فقال ردوه عليه قال خليه يطوف جنبي قريب فجاء, فجاء إليه وقال هذا ابن بنت بنت هذا جد علي بن ابي طالب قال ادوه عليك فقال له أنت أبو حنيفة قال نعم أنت الذي ترى الرأي وتقايص الأمور قال نعم فقال فقال يا أبي حنيفة أي الذنب عندك عبا القتل أو الزنة فقال القتل طبعا فقال ما بار فما بالله اكتفى في القتل بشاهدين ولم يكتفي في الزنا إلا بأربع أن يقوم لك رأي أو قياس حلا بالقياس وحلا بالرأي الذي أنت تتبناه الدم بالاعظم القتل والزنا اجلل وطلب الله في القتل شاهدين ولم يكتف في الزنا الا باربع حد بالراي القياس والنظر يكون اربع شهود في القتل وشاهدين في الزنا وقال خرجتم منها قال خرجتم منه يعني ما عندي فيها جواب وهو إمام العراق وإمام أهل الرأي الذي قيل فيه كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقر وفوق كل العلم علي. ثم قال له خرجت منها قال خرج قال سائلك أيضا أي العبادتين عندك أعظم الصلاة أو الصوم فقال الصلاه طبعا وقال ما بال الحي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه ما قلت اي العباده هذه عندك اعظم الصلاه اعظم ولا الصوم قال الصلاه طبعا قال فما بال الحي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فحار ابو حنيفه جوابا راسه طبعا قال خرجت منها قال خرجت قال الخف أيمسح من فوق أو من تحت قال من فوق قال أين الأذى قال من تحت فلماذا لا يمسح من تحت ويترك من فوق لو كان دين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه كما قال جده وعلي بنبي قال يا هذا يعني يا إنا و... وأنتم نردوا على, على ج قال نقول قال الله قال وتقولون كنا نرى الرأي ونقايس الأمور على الله بنا وبكم ما يشاء عن أمر الآخرة ولم يقض فيه لعلمه وورائه وديانته لكن نبه تنبيهات قوية وده إشارات قوية لكن لما جاءت النتيجة وحساب الآخرة لم يجزم لنفسه ولا لأبي حنيفة بشي من التواب ولا بشي من العقاد وده العلم في الحقيقة وأن الناس يتكلمون سانا ده. ده كل جبناه في أن الإنسان ما يستخدم عقل في الشريعة يقول أكبره ويفتكر وفي الحقيقة ما عنده حقيقة ده تبقى عندك حقي هو قال الله قال رسوله دائر مع الله ومع رسوله بس انت اديون حق الله وحق قال الله كذا قال رسوله قال هو ده الحكي يقول لك ورد حديث لكن في الحقيقه الحقيقه مره حديث بس لك قال وجاء مالك وكذا وفي الحقيقه ما فيش حاجه ما في قول مالك أحب إلينا من قول ثالث ولذلك كثرة الرأي تدل على ارتفاع العلم الآن الرأي أكثر أو العلم الرأي كل واحد في الجلائد وكذا وبراء وبراء ويجوز الزواج من المسلم من الكافر المسلم الكتاب يتزوج المسلم وآخر يجيز كذا وإمامة المرأة للرجال وكذا يتكلم بالرأي وحدين يجيز الغناء والمسيقة حدثوا على حرم واحد جل أبو حنيف قال ما قولك في الغناء فقال أبو حنيف فلو ضرب الرجل بقضيبين ووجد لذلك لذة فسق عند جميع أهل المله جاب له ماسورتين، حديثتين، سيختين، شننن وانطرب لكلامنا ووجد لذلك لذة قال فسق عند جميع الملة مش عندي عند جميع الأمة هذا فاسق طيب كيف لو رأى ابو حنيفة الجيتار سكسفون والعود والكمنجا وكذا؟ لقال سبحان الله هل هذه أمة مسلمة أم أمة كتابية يقول لك ذلك الكتابيين والمسلمين يحتار فيه ولا يستطيع أن يجزم أنهم مسلمين هذا قبل ما يسمع الكلام الفاعش الذي فيه وصف القدود والقدود هذا فقط يقول ما هم بمسلمين وسئل مالك عن القناء فقال ينبت في القلب النفاق قال أبو حني أعمالك رحم الله في مذهبه قال البيغن ده ده يبقى منافق يغني فإن القناع ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البغل الشدر الزاسجيتا يتجيب لك فول كثير يجيب لك بطاطس كثير وكتاب. كما ينبت كما كما ينبت الماء البغل أصيبه بغو ما جاء في الضعاف طيب نحن كان أخذنا حديث آخر ولا لا و سئل مالك أيضا و مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكفين كيف هو عن المسعى للكفين كيف هو فأدخل ابن شهاب احدى يديه تحت خف والاخرى فوقه, فوقه ثم امرهما نفس المعنى قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت اليه في ذلك لان ابن شهاب من اهل المدينة وكان مالك يمشي على طريقة اهل المدينة في الفقه يمشي على طريقة المدينة في الفقه ولعلنا نجعل بقية الوقت لما قد يلد من سؤال وبالله التوفيق <تصفيق> أرفع صوت يلزم إيش <تصفيق> ومشهر تصحة لكن ومشهر لكن يعني أسهل الرسول كان يفعل هذا الخف من كان من جل والمسعى للجوربين جائز وبعض الناس قد يستحل الحرام وقد يفعل المكروه لكن يرد الرخصة كثير من الناس إذا واحد يمس على الشراب يقول لك ده ما صح وتجد هذا الشخص الذي يتكلم لا علاقة له بالعلم لكن الناس يتجروا على الشريعة لكن ما يتكلمون في اختصاص مهندس أو طبيب يعني اشوفوا من أعظم الغلط أن تتكلم في العدوية ولست مثلا صيدليا أو أن تتكلم في الأمراض ولست طبيبا أو تتكلم في أمور الهندسة ولست مهندس شوفوا غلط كبير لو قلت الجامع ده ما مقبل أو فيه ميلان يقولك انت مهندس ما مهندس وفي الدين الزبال والنجار وكل إنسان يتكلم ليش مع أن الدين ده يقروه الهندس يقروه في, في ست سنة والدين ستة سنين يا دوب تكون ربع فقير ستة في أربعة 24 أربع سنة تدرس الفقه والعلم تبقى عالم بعد 24 سنة يعني عالم على قدر حامل ستة في أربعة أيهم أصعب علم الشريعة لأن علم الشريعة تكون مع علوم كثيرة تدرس علم العربي العربي وعلم العربية فيه علم النعم والبلاغ والصرف والإملاع والخطاب وعلم العروض والقوافع ستة علوم داخل علم النغة وعلم العصور وعلم الفقر وعلم الحديث ثم علم الفراج علم مستقل يدرس وعلم متكاثرة تقطع دونها الأعمار عمرك ينقضي وما أحط بالعلم لكن الناس مستسهلين العلم لو حصل الإمام سهى في الصلاة كل المسجد يتكلم ما أقول كل المسجدين العلماء يقول لك عيدوا الصلاة يقول لك ما يعيدوا كيف أن يعود لجنة سنعود لجنة لابد يتكلم يقول لك لا ماتوا هذا وداع تريد تعاد تعال انت وانت ما الدليل على ما تعاد يقول لك تعاد انا عارف الكلام وانت قلت ما تعاد ايش الدليل انه ما تعاد انا عارف بس خليها بقول انا عارف عارف شنو تقول هتوريني يقول عيدوها يعني قلت عيدوها يعني عيدوها وانا عدنا قديم انا عد في هذا كله جهد بامور الشريعه هل هذا يدل على انه لا يرى وجوه الفور الفور واي لا جفاف العضو إذا كان في وقت معتدل هذا يضر لكن إذا كان في وقت فيه برودة شديدة أو حر شديد فلا عبرته الفقهاء الملكي قالوا الجفاف عضو بزمن ووقت اعتدلاء لا بد من اعتدال من دافئ له حار شديد فينشف العدو ولا يكون برد شديد بحيث يبقى رطبا مدة طويلة لا الشرابة تحت الكعب لا يمسع يقول لها شيخ نوريد نبذى عن الشيخ بن باس ان شاء الله في الدرس القادم وقد الناظر قريتنا يدس مكسوره المقطوعه مكسوره اه ما استطيع اضاءه على الارض الا احسن ما دام وهو يده مكسور أحسن يصلي معمومة لأن الفقهاء يكرهون الصلاة خلف الأشل المالكية عندنا ومزول عنده شلل يرون الصلاة خلفه ومكروه وهذا مثل, مثل إيش؟ الأشل ولو وقت يعني محدد ما سيكون بشؤوله على طول هذا الشلل هو نقصان العضو للحركة حركته ضعيفة فهذا يبقى معمو حتى لو كان هو الإمامة الراتب نقول له لأمين تبقى خويس يجب أن تبقى يمكن أن سنة أنه يضع فوق الخوف يقول ابن الشهاب قال تعتقل فيه أم لا؟ احدى يدي يجعل الأولى فوق الخوف والتاني يسنبها والتاني فوق يسنب الخوف مرة وما؟ مرة وما؟ مرة وما فوق لا الأفضل أنه يجعله فوق الخوف عاملہ <تصفيق>